الخائر وان مسه الشر فياوس قنوط ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء امسته ليقولن هذا لي وما اظن نساء تقائمتا ولا ارجعت ولا ارجعت الى ربي ان لي عنده لالحسنى فلننبئ ان الذين كفروا بما عملوا أَلَنُ نَبِّ أنَّذينَكَفَروبِمَا عَمِلُ وَلَنُذِيقََّهُم مِنْ عَذَ بِ غَالِيوُ وَإذاَا أَن عَمنَا عَلَإِنسَانِ أَعرَضَ وَنَآابِجانَانِ بِهِ وَإِذاَا مَ السَّهُ الشَّرُّ فَذودُ عَ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 بي كل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين